الدنيا آه الدنيا رد الدنيا لمن هي في يديه يا باين لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه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 لها بصوره وتكرم كل من هانك عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه لدول الموت وابنوا الخراب فكلكم يصير إلى تبابي لمن نبني ونحن الى تراب نصير كما خلقنا من تراب ارى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلها كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلامي وإنك يا زمان لذو صروف يا زمان لذ انقلامي الدنيا لمن هي في يديه عذابا كل ما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء وخذ ما انت محتاج اليه ساسال عن امور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي فاما ان اخلد في نعيم واما ان اخلد في عذاب كل ما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج يا في يا بي